قيل لي, قيل, لي قيل لي قل في علي مدحتن قيل لي قل في علي مدحتن مدحتن تنجي خنارا صادق. قلت ما مدحيله يوم فيه عقد قلت ما مدحيله يوم فيه والنبي المصطفى والنبي المصطفى قال لنا ليلة المعراج ليله المعراج والنبي المصطفى قال لنا ليلا التمعراج حينا صعد وضع الله على كتف يد فاحس القلب my makan nen